غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والمحصلات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم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 إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكة إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ما كحوف النبئ أهلهم وآتون أجورهم بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الأباب ذلك لمن خشى العنت منكم ذلك لمن خشى منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله أليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا أن تميلوا ميلا عظيما يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا دارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف, نصلي فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسينا إن تجتنبوا كبائل ما تنهون أنه نكفر عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا وندخلكم كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان ولا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والذين عقدتم ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل, وبن السبيل وما ملك تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون, ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتذنا للكافرين عذابا مهينا وَالَّذِينَ ينفقون أموالهم رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم رئاء الشيطان له قليلا فساء قرينا وما عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما حسنة يضاعفها يضاعفها ويؤت من لذنه أجرا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بشهيد وجئنا بك هؤلاء شهيدا ذين كفروا وعصوا الرسول وعصوا الرسول لو تستوا بهم لم لو بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم حتى تعلموا, حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا آبري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا, فَتَيَمَّمُوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الله كان عفوا غفورا ألم تر إِلَى تر وَإِنْ الذين جُنُبًا نصيبا من الكتاب يشترون, يشترون أَوْ ويريدون سَفَرٍ تضلوا السبيل والله أعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. من الذين هادو يحرفون الكلم أما واضعه ويقولون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 كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما من قبل أن من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلأ لهم كما لأن كما لأن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به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 قُلْ الله اللَّهَ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إثماً مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ يَهْدِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَ الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أَم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيلا أم يحزدون الناس والحكمة وآتيناهم ملكا أظيما فمنهم من آمن ومنهم من صد وكفى بجهنم سعيلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم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 من الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها. خالدين فيها Elohim